مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ كَبِيرَةَ الْأَمْرِ مَن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أهلا هم مع الله أهلا هم قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ قُلْ